أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَعْنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْلَغُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أُعْطُوا فانقضىت عنا لآبا الرحيم الكتاب والحكمت واتى وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْكَنًا انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُلَمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من نَزَلْتِهَا الآنَ أُرْخَالِ دِينًا فِيها أَبَدًا لَهُمْ فِيها أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ نُدْخِلُهُمْ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 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْأَصْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ تَأْوِيلًا